إن الله مع الذين استقوا المدين ومُرحِم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الآيات العارميه صلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين النبي محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة اليوم. Ik ben de school, het van de school, ik van ik in de in in in in de zin van de zin van de via van de zin van de zin van de zin van de zin van de zin van de zin van de zin van يوم الاخر تجعل المسلم لا ينتبه يا ولا ينتبه لاقوالي ولا يحاسب نفسه ولذلك هو عن علي رضي الله عنه انه قال ارى ابني اما إِنِّي أَخَافٌ مِنْ إِثْنَتَيْنِ علي قلت يصو عنه عالم ربما حتى كان عمر يقول أقطان علي أقطان أعلمه بالقضايا يقول أَمَا إِنِّي أَخَافٌ من طول الأمل واتباع الهول قال فطول الامل يغصي الاخره واتباع الهوى يصد على اتباع الحق طول الامر والنبي صلى الله عليه وسلم مثل للصحابه في بعض الاحاديث رسم لهم صندوق ورسم خطا يخرج من هذا الصندوق هذا الخط الخارق عن الصندوق لما خسر نبيله هذا قال هذا المؤاذن وهذا الخالي امل يعني امل بدا عم إن أردت أن تعلم هذا فتامل في نفسه ماذا تريد ما هي مشاريعك التي تفكر فيه ان كنت طالبا تقول انا الان بقى لي إن ان شاء الله بعد سنتين أحرص أن أتخرج من دمان ممتازة وباشرة في المدان من يستير وبحر لله مباشرة لديك تعمل أنا بس أن أصلح طالب وإن كنت قد تخرجت فأنت تبحث عن عمل وأتصور أني لو جدت عملا جيداً بعد سنتين من أن أبني داراً وأتزوج ويعني فضة خرسية وعشرية وخمس علمنا هذا ولا حرج على أبوهما التخطب خبش في الأبوهما التخطب وإذا ما فعله إيه؟ البغية لكن ماذا خطبت لأمرك أن يأتي اليوم؟ هل تبت إلى الله؟ هل بدأت الدوبة؟ هل في الفيلم دي هل في ذمتي مطالب؟ ضربت فلانا شتمت فلانا سببت فلانا اخذت مال فلان ايتها هم حقا في ذمتي هل في, في ذمتي ديون لخلق الله هل كتبتها وأحصيتها وجعلتها في مكان يرجع فيها يرجع اليها الا لك شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر في الدنيا كأنك غريب أو عاجل سبيب. ابن عمر يقول لتنجم الوصية إذا أصبحت فلا تنطلل النساء وإذا أمسيت فلا تنطلل الصباح. المعنى تهيأ والسعيد. الحقوق. المغالب. المسامحة. العفو. إذا كان مبارته حياً أنه إلي أن قال عليه الصلاة والسلام. من كان بينه وبين أخي مغربة. فليتحلل منها اليوم قبل ان ياتي يوم القيامه فلا ترهم هناك ولا نار او كما قال ده جراحه الدين والدين هي قصر في تحلل سامحني اعفو عني ولمت حقوق تؤدى استعداد الاخره يتولى الصالح رسول الله المعصوم الرائي يقول لأصحابي أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فاني اتوب إلى الله واستغفروا في اليوم أكثر من مئة مرة وقال أصحابه إن كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة يقول استغفر الله العظيم أن يئا وتبون أكثر من سبعين مرة إنه يسوع وهو المعصوم وهو الوالد كان عنده سته دلال او لما حضرت الوفاه فقال يا عائشه تصدقي بهن تصدقي بهن وشد الوجه عليه وشغلت الصديقه بوجع رسول الله الله عليه وسلم ان شاء فافاق مره وقال يا عائشه ماذا فعلت بالدنانير عرفت شو شغل. قال شغلته الرسول ان شغلت عنها بوجعك قال اليه ابن هانيل فجيء بها اليه فصفها في يده وقال ماذا يقول نبي الله لله غدا ان معك وهذه عله تصدق بها قال ليس ببعيد هذا المعصوم هذا افضل خلق الله صلى الله عليه وسلم العاقل الحاذق يبقى أنه آخر أعدى لهذا الرحيل رحيل ليس, ليس من شغله إلى المرض والواقع فيه الشهد كم من إيسان من الدنيا وأفرح ما يقول لا يشكر شيئا ليس من شغله الكبر وكم من شاب في ريعان شباله رحل وأنا لا أنسى والله ليلة قيل لي اريدك أن تذهب إلى ام فلان فلان هذا شاب هذه ليله عرسك ماذا اصنع عندها قيل لي هذا الشاب وقد ذهب الى اعمامي وعماتي في قريه اخرى ودين اخرى واحتفلوا بي وقد اتصل بسياره ياخذ العروس واتياني بها اليه معقول عليها في الطريق انقلب السياره ومات في ليلة عمس والروح قد تجيب في هذه الليلة والسرعة من الصف والمعافية وكل أمور الساعة التي كان في تقريره الروح وفي تقرير الآخرين أن يزف إلى عمسه كنا في الواحدة صباحا عند شبه قبله لا هو ولا أهده ولا قد قدرنا وتلك العروس من محل تجهيزها إلى بيت عدتها تعتد أربعة أشهر وعشرة عرفت يومها قدر هذه الدنيا أنا لله رجالا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا فتنة جوها لكه ودخلوا صالح الاعمال فيها كان كنا نطمع ان تستفيد البلاد بلادنا وبلاد المسلمين من عطاء الشيخ العالم محمد صيحا كان كنا نامل وقد بدأ أمرات النور والقبول بمناقشه امور الامه واحزانها والامها في المجامع العام والمحافل العامه والى الخبر الصالح ياتينا رح ادرك فارقهم ولم يؤمن أربعين سنه وبعده او قبله فوجعنا في بلادنا برحيل الشيخ علي احمد الامير الذي عرف بشيعه الوحي العالم الورد الزاهي الحافظ للقران المربي الذي ربى هناك اجيالا تعرف السنه وتعظمها واسس في شرق النيل صرحا ما زال في ثماره وشمها صباحا ان العمليه نجحت واخبرنا مرافقوه ان البحث الان فيماذا نصل الى عدن بلادنا كل الامور مضبوطه ونحن في يوم جمعه في طريقنا الى المسجد جاءت الخبر الصاعقه رحم عند دار الجمره وفي الساعه التي كان الشيخ يصعد فيها المنبر ذهب موته بعنف كبير في يوم التمرار في الميلاد الشام هذه هي الدنيا لمن لم يعرف قدرها لا نبغي أن نفتكلم بها لا نبغي أن نغترم بها نهلي ونقصنا لإنقاء الله نعيد العيدة لإنقاء الله حتى لا نتندم ونرجعون لأن يعمل صحيحة فيما نعيد منها ونعيد ردنا في الآخر والموفق والوفق الله والمعانون على الله ونسال الله ان يذهب سحب الغفله عن قلوبنا و ان ينيرها بالقران و ان يعصمها بالسنه و ان يجعلنا ممن يرضي اليه على احسن حال في الظاهر والباطن و ان يجعل لقاءنا به لقاء كرامه و وعز و يجعل حياتنا على, ما على وفد ما الله سبحانه بارك الله فيكم و الله خيرا السلام عليكم